بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق أراد بالفلق الصبح وهو قول أكثر المفسرين وروي عن ابن عباس أنه سجن في جهنم وقال الكلبي واد في جهنم وقال الضحاك يعني الخلق والأول هو المعروف من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب المراد به القمر إذا خسف وسود وقب أي دخل في الخسوف أو أخذ في الغيبوبة وأظلم وقال ابن عباس الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم والغسق الظلمة يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم وهو قول الحسن ومجاهد يعني الليل إذا أقبل ودخل والوقوب الدخول وهو دخول الليل بغروب الشمس قال مقاتل يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار وقيل سمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار والغسق البرد ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها، قال أبو عبيدة، هن بانات لبيد بن الأعصم، سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني اليهود، فإنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم،